كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعو لنا ربك يخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال لا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله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 بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وانا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيه فيها قالوا لا نجت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون واذ قتلت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 يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فلاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئات وحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا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 ما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بلا آخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكبرين فقليلا ما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 تنفعها شفاعة ولهم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَّهُنَّ قال إِنِّي جَاعِلُكَ للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ننطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا ادانا من اورزقناه من الثمرات منا منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فاومتعه قليلا ثم اضره الى عذاب النار وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وعلنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث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 قل بالموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل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 ورزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعديموا إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ولنسى ولنسى فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياة يا اولي الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن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 ان اي حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله يذكرن واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا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 لا عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عغدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على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 كمثل جنة بربوة صابها وابل فأنت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها لنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبار وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها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 إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء فما جاءه موعظة من ربه فانتاف له ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون يمحق الله الرباء ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نفيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وأجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 صدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يابش وداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أَقْسَطُ عند الله وَأَقْوَمُ للشهادة وَأَدْنَى أن لا ترتابوا إلا أَنْ تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتبه ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله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 في فئتين تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقاントرات من الذّهب والفضة والخيل المسوّمة والنعم والحرف